بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية وما ادراك ما هي نار حامية